ولكن ادعوك إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم اقوى من اجل ان يكون اقوى من اجل ان يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء ألا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ودعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن دعوتهم جهارا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 الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلقوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن الهاتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا مما خطير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 ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تمارا الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 Kala إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده kitabum, ان إن hulmu, نعيم نعيم على وقفوا في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم Śmierć się بها المقربون momencie i w كانوا من الذين mówimy يضحكون tym, مر بهم يتغامزون وإذا انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين